He will be advertised to Allah what is in heavens and what is on earth there is a Power and contraire and He is twenty-하�ware on everything that is good he will be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 ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكثروا وتولوا فكثروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنها.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 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عدوا لكم فاحذروهم. يا أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُمْ يا الذين من وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم